وَإِنَّهُ لَعَيْنٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونْ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ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 اللي ينظرون إلا الساعة تأتيهم بعثتهم وهم لا يشمون الا خلاء يومئذ بعضهم لبعض معذور إلا المستقيم يا عباد لا خوف عليكم لا خوف عليكم يوما ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم أزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلز الأعين وأنتم فيها خالدون فتلك الجنة التي أورثتمون لكم تُم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.